111. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذَلِكَ ذلك رب العالمين فِيهَا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 112. في أربعة أيام سواء للسائلين 113. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا